قال رحمه الله وقوله تعالى وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا الآية أي آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخراه لعلهم يرجعون وهذه نفس الطائفة المتقدمة ومحتمل أن تكون غيرها فطائف من أهل الكتاب ودت لو يضلون أهل الإسلام ويبعدونهم عن دينهم، يختزلونهم مما هم فيه من الخير، يسعون جادين أهل الكتاب يسعون جادين لإبعاد أهل الإسلام عن دينهم. كثير من ضعفاء الدين ورقيق, ورقيق الدين تجدهم يتمشون معه في كثير من الأمور. إن يسلب دينهم بالكلية يسلب عنهم كثير من الدين كثير من الدين بمتابعة أهل الكتاب ولن يرضوا عنهم حتى يكون علامهم عليه سواء ودون وتكفرون كما كفروا ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم فهم لا يكتفون بالقليل من الانحراف بل لا يرضون عنك حتى تكون في الانحراف الكلي ويسلب دينك بالكليه أما أنك تابعهم ببعض الأشياء فهذا لا يرضونه منك إلا إذا كان هذا الشيء يسير مما يقفر به الشخص الذي تابعته فيه فالحاصل أهل الكتاب ولا سيم اليهود جادون ولا يفترون ولا يكلون ولا يملون في استعي في إبعاد الناس لإبعاد الناس عن الدين فعلى هذا أهل الإسلام يجب أن يكونوا على قضاء وعلى انتباه شديد من مكري الماكرين بهم فإنهم في غاية الحسد والحنق على أهل الإسلام لأنهم يرونهم أفضل منهم وأعظم منهم ونبيهم أعظم من من تقدم وليش كان الأنبياء كلهم معظمون وكتابهم أعظم من الكتب المتقدمة التي أنزلت فلذلك حصل ما حصل عندهم من الحسد ومن الغيظ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب أولى المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم هذا شأنهم وهذا كله بسبب الحسد ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم عندي عن من بعد إيمانكم كفارا حسدا لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم إذن الحامل لهم على هذا الذي يسعون من أجله الحسد والبغي وهذه طائفة ذكرها الله سبحانه وتعالى منافقه، وتسعى لتشكيك المسلمين في الدين وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار دخلوا في دينهم في أول النهار واكفروا آخر النهار حتى يحصل تشكيك لأهل الخير ولأهل الإسلام وهيهات فإن أصحاب رسول الله قد ثبتت أقدامهم في دين الله ورسخت أقدامهم في دين الله واقتنعوا بالدين فقال الله وما يظلون إلا أنفسهم وما يشعرون أما أنه ينحرف أصحاب رسول الله هذا بعيد جدا لأن الأقدام قد ثبتت الخير ورسخت فيه وهكذا اقتنعوا بهذا الخير، فهذا سعي فاشل بالنسبة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما سأل ذلك الرجل وهو رجل أبا سفيان بتلك العشر الأسئلة العظيمة الجميلة الحق أنها أسئلة جميلة ومفيدة وأسئلة تدل على خبرة وعلى علم ومن مضمني تلك الأسئلة التي طرحها على, على أبي سفيان هل يرتد أحد منهم سخطا لدينه قال لا قال سألتك بعد أن ذكر الأسئلة قال سألتك هل يرتد أحد منهم عن دينه سخطة لا فقلت لا قال فكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب خالط بشاشة القلوب فإن الشخص لا يرتد عن دينه أبدا سخطة لا وهذا الإيمان قد رسخ وخالط بشاشة قلوب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلذلك ما استطاع اليهود في الصحابة أبدا لنشققوه في الدين وأن يبعدوهم عن دينهم ما استطاعوا أما من جهل دينه وما عنده غناعة بالخير وتأثر بالغرب وأفكار الغرب وما يؤتى من قبلهم فهذا سريع الابتعاد عن هذا الخير لعدم الغناعة عنده فإذن كأثروا في المتأخرين جدا أهل الكتاب أما من تقدم فبعيد لا الصحابة ولا التابعون بعيد التأثير فيهم ولا تلك القرون المفضلة الثلاثة بل من بعدهم أيضا غاية البغض اليهود والنصارى وأما من تأخر من أهل الإسلام لرقلة الدين وضعف الدين تجدهم يتابعونهم أقل أحوالهم يتابعونهم في بعض الأمور المستوردة من جهتهم ويتركون ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كله بسبب الجهل يصطر عن الجهل وأما الراسخ قدمه في الدين فبعيد أن يؤثر فيه أهل الكتابين قال رحمه الله قوله تعالى وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا الآية قال الحسن والسدي تواطى إثنى عشر حبرا أي من علماء اليهود أحبارهم العلماء والرهبان هم العباد تواطأ إثنى عشرة حبرا من يهود خيبرا وقرى عينتا وقال بعضهم لبعض فعل هذا تكون من هنا للتبعيد وقال الطائفة من أهل الكتاب تكون من هنا تبعيدية كالتي في قول يود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم فمن هنا للتبعيد لأن المقصود عند بعض أهل التفسير من بني النظير وغليظة وبني قينقاع فعلى هذا تكون من التبعيد وأما إذا أريد أهل الكتاب جميعا فتكون لبيان الجنس ودت طائفة من أهل الكتاب فإن أريد أهل الكتاب جميعا ودوا ذلك فهي لبيان الجنس وإن أريد من ذكر من بني النضير وقريضة وقين قاع فتكون للتبعيد فأهل طائفة منهم ودت ارتداد من ذكر بسبب النزول وعاد وحذيفة بن يمان وعمار بن ياسر حاولوا معهم ولم يستطيعوا وهناك ذلك وقال قايفة من أهل الكتاب للتبعيد لهم أحبارهم علماؤهم وقرى من عيينة وقرء يعني وقرى عيينة من عيينة حاولوا مع بعضهم البعض أو تواطأوا على هذا الشر النفاق وتشكيك المسلمين في دينهم ودخول بعضهم في دين الإسلام ثم الارتداد عنه والرجوع عنه حتى يحصل شيء من الشق للمسلمين لأنهم يعتقدون أن أهل الكتاب على علم ربما بعضهم بعضهم ربما يعتقد أن أهل الكتاب على علم وما رجعوا عن دين محمد آخر النهار إلا لأنهم رأوه ليس على شيء فيحصل تشكيك لأهل الإسلام لكن الحمد لله ما توبعوا بهذا الحين وهذا المكر وهذا الدهاء ما في أحد تابعهم على هذا الشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تقدم بأن العل رسوخ الأقدام في الدين والقناعة به وهذه الحيل ونحو هذه الحيل استعملها أهل الباطن ممن تقدم ومن تأخر فإن من تأخر من أهل الباطل ممن ينتسبون الإسلام يستعملون نحو هذه الحيل فإذا أرادوا اختزال أحد وكذلك أرادوا التكثر وأنهم على الحق فإنهم يأتون إلى كبار طلاب العلم وإلى من علم بالعلم وبالخير فيختزلونهم حتى يحصل تشكيك الصغار وننظر معهم فلان وفلان وفلان وفلان هؤلاء ما رجعوا تركوا هذا العالم وتركوا هذا الشخص إلا أنه ليس على شيء فإذن كان حازوا تركوه حازوا تركوه لأنه مو على شيء لو كان على شيء لا تابع فلان وفلان وفلان أين فلان وفلان منه فهذا مكر والله يستعمله أعداء الدعوة السنفية مع السنفيين فإنه إذا أرادوا فتنة ركزوا على كبار طلاب العن وركزوا على مشايخ الدعوة حتى اختزنوهم، فإذا اختزل هؤلاء الكبار مشايخ الدعوة يحصل تشكيك للصغار يحصل تشكيك للصغار الذين لم ترسخ أقدامهم في الدعوة السنفية بادئون كثير منهم فيتشكك وينحاز إلى هؤلاء لأنه حسن الظن بهم وأنهم أعلم منه هؤلاء ما تركوا هذا لأنه ليس على شيء وذهبوا مع فلان وفلان فإذا نحن تبع لهم تبع لهم فهذا مكر قديم استعمله أهل الأهوى من اليهود ومن غيرهم من ينتسب إلى الإسلام فعلى شخص يحذر يحذر ويتعلم الدين وعليه أن يتعلم ما كان عليه الأسلاف ويعرف منهج السلف ويقتنع بمنهج السلف فإنه لا يستطيع أن يؤثر فيه والله كائنا من كان ممن عظم أو قلت منزلته ما دام أنه قدم راسخ له في الدين وفي الدعوة السلفية لا يؤثر فيه لا فلان ولا فلان فإن الدين ليس بالرجال وإنما الرجال يعرفون بالدين لا الدين يعرف بالرجال وتجد عندهم تغيرا هؤلاء وباشر يتغيرون عما كانوا عليه من قبل من الدعوة السلفية ومن النهج السديد والسير الحسن إذا خالفوا الحق تعرفهم بسمائهم, بسمائهم. أو بسمائهم والعلامات التي عليهم هذا من غير همز من غير همز فالحاصل هذا المكر الذي يصنعه اليهود استفاده أيضا من ينتسب للإسلام من التركيز على العلماء وعلى الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى واختزالهم حتى يحصل تشكيك لأهل الإسلام في دينهم وتشكيك أيضا كذلك للبادئين في الدعوة فيركزوا على الكبار وهؤلاء يدخلون علماء منهم ويدخلون أيضا دعاة منهم ثم يرجعوا فيحصل تشكيك لا شك لمن لم ترسق غدامه في الدين ولكن الصحابة بعيد أن يشك أحدهم فإنه لن يرجع كما يقول أبو سفيان ما رجع أحد سخطى لدينه منهم قالوا كذلك الدين أو الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب قال رحمه الله قال الحسن والسدي تواطى 12 حبرا من يهود خيبرى وقرع أينته وقال بعضهم لبعض بعض ادخلوا في دين محمد أول النهار بالنسان دون الاعتقاد ثم اكفروا آخر النهار نفاق وقولوا إن نظرنا في كتبنا وشاورنا علماءنا فوجدنا محمدا ليس بذلك لا حول ولا قوة إلا بالله هذا تشكيك مهوس سهل ومكر عظيم إن نظرنا في كتبنا وشاورنا علماءنا فوجدنا محمدا ليس بذلك وظهر لنا كذبه فإذا فعلتم ذلك شك أصحابه في دينه واتهموه الحمد لله ما ذي حد شك منهم وقالوا إنهم أهل كتابهم أعلم منا به فيرجعون عن دينهم وقال مجاهد ومقاتل والكلب هذا التفسير الأول عليه أكثرهم. هذا في شأن القبلة لما صرفت إلى الكعبة شق ذلك على اليهود. هذا في شأن القبلة. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على على الذين آمن وجه النهار في شأن القبلة لما صرفت إلى جهة الكعبة شق على اليهود ففعلوا هذا المكر ونافقوا للتشكيك. هذا في شأن القبلة لما صلفت إلى الكعبة شغل ذلك على اليهود فقال كعب بن الأشرف لأصحابه آمنوا الذي أنزل على محمد من أمر الكعبة وصلوا إليها أول النهار ثم اكفروا وارجعوا إلى قبلتكم آخر النهار لعلهم يقولون هؤلاء أهل الكتاب وهم أعلم فيرجعون إلى قبلتنا فأطلع الله رسوله صلى الله عليه وسلم على سرهم وأنزل وقال الطائفة من أهل الكتاب وهذا في بيان أهل الباطل وفضح أهل الباطل وهذا أمر مطلوب وبين مكرهم على الإسلام وأهله سواء من الكافرين أو من أهل البدع المشاقين هذا من الأدلة التي ينبغني أهل السنة أن يعملوا بها فضح الباطل وأهله الحمد لله هذا حاصل بينماهم عليه من المكر بالإسلام وأهله كم من كتاب أنف في عقائد الجهمية وعقائد المعتزلة وعقائد الأشاعرة وبينما عليه النصارى بن القيم رحمه الله ألف بهذا كل ذلك من هذا الباء حتى لا يغتر بهم على سرهم أنزل وقال قائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار أوله سمّي وجهاً لأنه أحسنه أول النهار وجه النهار أي أوله ونصبه يكون على الظرف على الظرف الزمان بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهاري فنصبه على الظرفية زمنية وسمي وجه أي أول النهار لأنه أحسنه وكما قال الشاعر وتضيء في وجه النهار منيرة كجمانة البحرية سل نظامها وتضيء في وجه النهار منيرة هو أحسن ما يكون النهار في أوله النهار أحسن ما يكون في أوله و سمي وجها لأنه أحسنه كما في هذا البيت وتضيء تضيء في إضاءة جميلة في أوله وتضيء في وجه النهار منيرة كجمالة البحري lors نظامها حاصل أن وجه النهار سمي بذلك لأنه أحسن النهار أول النهار أحسن النهار وله إضاءة طيبة قال سمي وجها لأنه أحسنه وأول ما يواجه الناظر فيراه هذا أيضا علا أخرى في تسميته فسمي وجها لأنه أحسنه وهو أول ما يواجه الناظر فيراه فلذلك قيل له وجه النهار قال واكفروا آخرة وأيضا ضرف واكفروا في آخره واكفروا آخره لعلهم يرجعون أي فيشكون ويرجعون عن دينهم بما تقدم من العلة أنهم يعتقدون أنهم علماء والشخص إذا في الشخص العلم والخير لا شك أنه يحسن الضل به وأهل المدينة كانوا يحسنون الظن قبل الإسلام باليهود يهود وأنهم أحبار وأنهم علماء وربما بعض النساء كانت إن كانت مغلاة ندرت أن يكون ولدها إذا ولدت به تكون من أناس يحتاج الذكور فإذا جاء الذكر ربما تندرو أنه إذا جاءها ذكر ذكر جعلته يهوديا هودته لأنهم يعتقدون الصلاح بهم. والخير فيهم لما جاء الإسلام علم الحقائق وكشفت الأمور وبينت الأشياء لهم فأبغضوا اليهود جدا وحاولوا في رد أبنائهم وأنهم لا يذهبوا معهم فأنزل الله تنكاء الآية لا إكرها في الدين قد تبين الرشد من الغي ولا كانوا يحسنون بهم لأنهم هذا الذي علموا ويروا أن أنهم وثنيون وهؤلاء عندهم شيء من الصلاح فيما يظهر لهم فأحسنوا بهم والإنسان هكذا حتى في من تعلمون من أهل الإسلام هذا الذي هذا يليه أن أهل الإسلام يحسنون الظنون بعلمائهم وبصالحيهم فإنه إذا نزعت الثقة من أهل العلم حصل شر عظيم وهذا الذي يسعى فيه أعداء الله أنهم شكقون أهل الإسلام في علمائهم فإذا حصل ما أرادوا من هذه المآرب السيئة حصل على أهل الإسلام شر عظيم في بعدهم عن علمائهم وشكهم في علمائهم وانظروا الآن للنفرة التي بين أهل الإسلام وبين علمائهم هذا كله بسبب سعي اليهود واعوان اليهود وأضراب اليهود من المنافقين من أهل الإسلام الذين انتسبون الإسلام فإنهم أعانوا أهل الكتاب وأعانوا الكافرين في هذا الجانب جدا فشككوا الناس في علمائهم وصلحائهم حصل فساد عليم بسبب ذلك ولكن ليس معنى ذلك الغلو في أهل العلم ليس معنى ذلك الغلو إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر أصحابه من الغلو لما قالوا يا خيرنا وابن خيرنا سيدنا وابن سيدنا قالوا قولوا بقولكم فإنما أنا عبد الله ورسوله فقلوا عبد الله ورسوله فليس معنى ذلك الغلو لا تطرون كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم إنما أنا عبد الله ورسوله فليس مع ذلك أن كل ما جاء من جهتهم يكون مقبولا وإن كان يخالف الكتاب والسنة لا فإن الحكم هو الكتاب والسنة ولكن يجب إحسان الظن بالعلماء ولا يجوز إساءة الظن بهم فإن هذا غير مراد الله سبحانه وتعالى الحاصل هذه الآيات فيها من الفوائد ما سمعته وأعظم ما استفدناه منه فضيحة أهل الكتاب وأنهم ساعون جادون في إبعاد المسلمين عن دينهم وتشكيك أهل الإسلام في هذا الخير وحصل شيء من ما هم يهدفون إليه يرمقونه في المتأخرين جدا حصل في المتأخرين وأما في من, في من تقدم فصعب عليهم هذا الشيء قناعتهم بدينهم فإنهم أهان اليهود وأهان النصارى وأهان المشركين أجمعين الصحابة والتابعون وهكذا الدول المتقدمة من دول الإسلام قزوهم إلى دورهم عقر دورهم وأدخلوهم في دين الله سبحانه وتعالى أدخل كثيرا منهم كان خيرا لهم في دين الله جل وعلا ومن عانى الضرب عليه الجزية عن يد وهو صاغ الذنين من عاند منهم وأما الآن فتحقق لهم كثير من الأشياء لعدم قناعة المسلمين بهذا الخير ولجهلهم هاتان آفتان عظيمتان عدم القناعة والجهل اجتمعان على الشخص فلا شك أنه يهلك بهما إلى هنا قال معنى ما معنى أنزل الناس من أنزلهم أي كل واحد يوضع في منزلته التي وضعها الله سبحانه وتعالى أو وضعه الله جل وعلا فيها معنى التحذير من الجفاء ومن الغلو هذا معناه التحذير من الجفاء ومن الغلو فمن كان من ذوي المنازل السامية فينبغي أن ينزل منزلته ومن كان دون ذلك فيوضع في منزلته فلا إفراق ولا تفريط هذا معنى أنزل الناس منازلهم وقل واحد يوضع في منزلته اللائق به فلا جفاء ولا كذلك إفراق لا تفريت ولا إفراط في الناس الحمد لله أهل العلم لهم منازل يضعون فيها وغيرهم لهم منازل يضعون فيها فلا يجعل الجاهل كالعالم لا يجعل الجاهل كالعالم ولا يجعل تجعل الأنثى كالذكر فتنزل في منزلة لا تنق بها وتجعل رئيسا أو وزيرا أو غير ذلك منازل من لا تنق بها فإن الله أنزلها منزلتها وأنزل الرجال منازلهم وجعل القوامية للرجال الرجال قوامون على النساء وأخبر أنه ليس ذكر كالأنثى وهذا من هذا الباب وهكذا لا يجعل العلم كالجهل ولا يجعل الفاسق كالمستقيم هذا كله في كتاب الله سبحانه وتعالى أنزل الناس من أنزلهم وإن لم يثبت الحديث معناه صحيح ولا شك حديث عن عائشة في مقدمة مسلم وهو غير ثابت لكن معناه صحيح وتؤيده الأدلة ولا يجعل المسلم كالمجرم وما معنى الحديث لا يشاد الدين أحد إلا غلبه معنى التحذير من الغلوب معناه التحذير من الغلوب وأن الشخص يوقل في هذا الدين برفق يغل في هذا الدين برفق ولا يكلف نفسه ما لا يطيق لا يكلف نفسه ما لا يطيق ويحذر الغلوب ويحذر العناء والتعب ما جعل عليك في الدين من حرج لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها ما أمرتكم به من أمن فأتوا منهما استطعتم وهكذا يقول عليه الصلاة والسلام وإياكم والغلو بعد أن أخذ شيئا من حجر الخدف صغيرا ورمى به قال بمثل ذلك فرموه وإياكم والغلو هذا فيه التحذير من الغلو وأن الشخص يغل في هذا الدين برفق انظروا إلى الخارج وإلى ما صار إليه بسبب أنهم شددوا على أنفسهم وشادوا الدين وحصل منهم غلو عظيم فمالوا عن الخير وعما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وانظروا إلى أهل السنة في الجانب الآخر وسط بين أهل التفريط والإفراق بين أهل الجفاء وبين أهل الغلو هل أهم صحيح ما يقوله بعض الناس أمن أم مستقبلك نعم صحيح بد من تأمين المستقبل وأعظم مستقبل يؤمنه الشخص ما أشار إليه ربنا سبحانه وتعالى ولتنظر نفسه ما قدمت لغد واتقوا الله هذا أعظم مستقبل يجب على الشخص تأمينه والعناية بتأمينه أن يؤمن نفسه بالآخرة بالصراق حتى لا يحصل له مزلة ويضحس ويسقط ويهلك والعياذ بالله وأن يؤمن نفسه عند وضعي وضعه في الحفرة فينظر كيف سيجيب عن تلك الأسئلة أول ما يوضع في قبره فهذا واجب على الشخص أن يؤمن مستقبله وأعظم مستقبل يجب علينا تأمينه هو هذا المستقبل العظيم الذي سيقدم عليه جميع الخلائق وأما مستقبل الدنيا فلا بأس أن الشخص أم من من ذلك إنك انتذر ورثتك آنيا خير من انتذرهم عاله اتكففون الناس فهذا لا بأس به وقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر لما جاء بجميع ماله ماذا تركت لأهلك قال تركت لهم الله ورسوله وعمر وضع نصف ماله وأمغ الشاطر الآخر لأهله فلا بأس أن يبغ الشخص شيئا لأهله ونعتني بحياته أن يعتني بحياته وأن يأخذ منها ما يستعين به على آخرته فهذا ما هو مدموم لكن الناس غلوا في هذا الجانب في تأمين مستقبل الدنيا على حساب الدين فوضعوا دينهم وأضعوا عباداتهم وخيرهم من أجل تأمين المستقبل بعضهم ربما والعياذ بالله انحرف انحرافا كليا وصار غربيا في أفكاره صار علمانيا كل ذلك لأجل الدنيا وهكذا غيرهم فهذا ما فيه شيء لكن من غير, إفراط من غير إفراط وغلو في هذا الجانب وإن الشخص يؤمن مستقبل أولاده ما فيه مانع كما أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم على سعد إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم على يتكففون الناس ماذا ترخت لأهلك أبا بكر فلا يؤمن شخص مستقبل أهل في هذه الحياة يستعينون بشيء من المال على حياتهم لكن تأمين المستقبل الأخروي هذا واجب ويجب على جميع العبادة أن يؤمنوا هذا الأمر أن يؤمنوا هذا الذي سيقدمون عليه من المستقبل قال هل يجوز أن تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الحمام إن كنت متلبسا بقضاء الحاجة فلا فلا تفعل هذا، فإن رسول الله صلى عليه فلم يرد السلام، فلم يرد السلام، ثم لما خرج أو انفصل عن غضاء حاجته ضرب بيديه الحائط ورد السلام. إن كنت متلبسا بغضاء الحاجة فلا تفعله وإن كنت بعيدا والحمام كبير كما تعلمون حمامات بعضها مثل الغرخ، فإذا رددت ثلابس، إذا رددت ثلابس، سأنصحك أنك لا ترد السلام. في الحمام. فإذا خرجت ردد السلام أما إذا كنت متلبسا بقضاء الحاج فلا لا تذكر الله أنت على تلك الحالة قال نرجو الإجابة على هذا السؤال اتفق رجلان في أرض أحدهما يملك الأرض الآخر يعمل فيها على ثلث الخارج منها فترة من الزمن ثم أراد مالك الأرض أرضه فطلب العامل تعويضا أو مبلغا من المال مقابل عمله في هذا الأرض في هذه الفترة الزمنية فإن يجوز له ذلك ننصحه من يصطلحه ولا يلزمانه في الأرض ان يعطيه شيئا إذا كان يعطيه ثلث الخارج من الأرض واتفقوا على ذلك يكفي هذا فإذا حددوا فترة زمنية على العمل لمدة سنتين لمدة ثلاث سنين خلاص يخرج بعدها يخرج ما لك أنثلة الأرض هذا الذي اتفقنا عليه وعلى هذا المشاع بينهم فلا يطالب بشيء بعد ذلك يطالب بحقوق فبيني وبينك هذه الفترة الزمنية تزلع الأرض ولك ثلث ثلث الخارج لمدة ثلاث سنوات خمس سنوات فلا بأس ولكن منصحه من يصطلحه فهو بدل شيء من الجهود وأعمر الأرض واخضرت الأرض وصارت تؤتي ثمارها فإن بغن يصطلحه وهو أعمر له هذه الأرض فلا ينقصه شيء من حقه معه دام منه قد استفاد منه هذا الأمر هو إصلاح الأرض وعمارة الأرض فلا باس إذا أعطاه شيئا ولا تنسوا الفضل بينكم إلا إذا اشترط فيؤدي إذا اشترط عليه وقم شوف خرجنا ومنقضة الفترة الزمنية لي كذا وكذا وافق على هذا المسلمون على شروطهم قال عندنا واحد من الحزبين ألقى درسا بعنوان من هم السنفية من هم سنفيون ثم ألقى درسا بعنوان لسنا خوارج لماذا يقول هذا يريد برساحته هم خارج عندهم نزعات خارجية وإن قال لسنا خوارج فإنهم خوارج على حكام المسلمين وعلى أولاة الأمور فلا يكاد حزبي ينفصل عن هذا الفكر لم تدعى أحد بدعاه إن استحل السيف فلا يكاد مبتدع لا حزبي لا غير حزبي إلا فيه هذه الخلة كما قال بعض السلف فوريد أن يبرع ساحته وهذا الأمر لا يسمع أن إلا بأن يعتقد المنهج السلفي وأن يعتقد حرمة الخروج على ولاة الأمور وزعزعة أمن المسلمين ويسعى في دعوته ويبين ذلك بقوله وفعله أما هو على هذا الحال منضم إلى شيء من هذه الجهات وإن قال نسنا خارج فهو عنده هذا الفكر لكن رأى الناس قد مجوا هذا الفكر وضاق الصدورهم من الخروج على أولات الأمور فتجد رب يحاول أنه يبعد هذه التهم عنه إلهنا سبحانك الله وحمدك لا اله لكن إلا إنا نستغفرك